Book two awesome 28 28 28 v hotelu pritožbe v fonduk škava v fonduk škava prha نيدلويه لا يعمل الدوش لا يعمل نتاتشا لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ماء ساخن علي بيسيدالو تو تكلفوا احدا ليصلحه؟ اي يمكنكم ان تكلفوا احدا يصلحها؟ و لا يوجد تليفون في الغرفة لا يوجد تليفون في الغرفه و لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد تلفزيون في الغرفة صابة نيمة بلكونة لا يوجد بلكون شرفة للغرفة لا يوجد بلكون للغرفة صابة يبرخروبنا الغرفة صاخبة الغرفة ساخبة صابة يبرميحنا. الغرفة صغيرة جدا الغرفة صغيرة جدا صاب تم الغرفة معمة جدا الغرفة معتممة جدا يت ندل التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. الكليماتسكا naprava nedeluje. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. هافا لا يعجبني هذا لا يعجبني السعر عال جدا علي السعر غالي جدا إيماتي عندكم ما هو ما هو أرخص يتو هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا يتو هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا هل هل يوجد مطعم بالقرب من هنا هل يوجد مطعم بالقرب من هنا